رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيء عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجذيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ما أنحت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 والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحبا ثم ما يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورد يخرج من خلاله فترى الورد يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به فيطيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنابر فيه يذهب